الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار وجعل الدار الآخرة هي داره فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار أحمده سبحانه على نعمه الغزار وأشكره وفضله على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الواحد القهار وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المختار صلاةً تتجدد بركاتها بالعشي والابصار. أما بعد ناشطة بنت فرعون هي تلك المرأة الصارحة التي كانت تعيش مع زوجها في ظل ملك فرعون كانت مربية لبنات فرعون من الله عليها وعلى زوجها بالإيمان فألم فرعون بإيمان زوجها فقتله فصبرت المرأة واحدثبت ثم لم تزل تخدم وتمشط بنات فرعون تنفق على أولادها الخمسة تطعمهم كما تطعم الطير أفرافها فبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما إذ وقع المشط من يدها فقالت بسم الله فقالت ابنة فرعون الله أبي فصاحت الماشطة بابنة فرعون وقالت كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها ثم أخبرت أباها فرعون بذلك فعجب أن يوجد في القصر من يعبد غيره فدعا بها وقال لها من ربك قالت ربي وربك الله فغضب عند ذلك فرعون وأمرها بالرجوع عن دينها وحبسها، وضربها لكنها تبثت على الدين فأمر فرعون بقدر من نحاس ثم ملئت بالزيت ثم أحمي حتى غلى وأوقفها أمام القدر فلما رأت العذاب أي قنت أنما هي نفس واحدة تخرج وتلق الله تعالى فصبرت على ما أصابها تعلمت عون أن حب الناس إليها أولادها الخمسة الأيسام الذين تكتح عليهم وتطعمهم فأحضر أولادها الخمسة تدور أعينهم لا يدرون إلى أين يساقون فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون فبكت وأقبلت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي بين أيديهم ثم أخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم فجره الجنود ثم دفعوه إلى الديف المغلي والغلام يصيح بأمه ويستغيه ويسترحم الجنود ويتوسل الى جرعون يحاول التكاك والهرب ينادي إخوته الصغار ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه وأمه تنظر إليه وتوجعه فما هي إلا لحظات حتى غيب ذلك الصغير في الزيت والأم تبكي وتنظر إليه وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة حتى إذا ذاب لحمه من على جسمه النحيل وطفحت عظامه بيضاء طوق الزيت نظر إليها فرعون ثم أمرها بالكفر بالله فأبت عليه ذلك عند ذلك غضب فرعون وأمر بولدها الثاني فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث فما هي إلا لحظات حتى ألقي في ذلك الزيت وهي تنظر إليه وطفحت عظامه بيضاء واخترت بعظام أخيه والأم ثابتة على دينها موقنة بلقاء ربها ثم أمر فرعون بالولد الثالث فتحبه ثم قرب إلى القدر المغلي ثم حمل وغيبت الزيت وفعل به كما فعل بأخويه والأم ثابتة على دينها عند ذلك صاح ترعون بالجنود وأمر بالطفل الرابع أن يلقى في الزيت فأقبل الجنود عليه وكان صغيرا قد تعلق بأتواب أمه فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه وجموعه تجري على رجليها وهي تحاول أن تحمله معاقي تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها تحالوا بينه وبينها وحملوه من يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيح ويتوسل بكلمات غير مفهومة وهم لا يرحمونه وما هي إلا لحظات حتى غرق الصغير في الزيت المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت وشمت الأم رائحة لحنه وعلت عظامه صغيرة بيضاء فوق الزيت يتقلب بها نظرت الأم إلى العظام وقد رحل عنها إلى دار أخرى وهي تبكي وتتقطع لفراقه طالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من تديها طالما سهرت لسهره وبكت لبكائه كم ليلة بات في حجرها ولعب بشعرها كم قربت منه ألعابه وألبثته ثيابة فكت وجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك فلسفت إليها ثم تدافع الجنود عليها وانتزعوا الطفل الخامس الرضيع من يديها وكان قد ارتقم تديها فلما انتزع منها فرثت الصغير وبكت المسكينة فلما رأى الله تعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها أنصف الله تعالى الصبي في مهده وقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق ثم ألقيت الزيت وانقطع صوته عنها وغيب القدر مع إخوته مات وفي فمه بقايا من حليبها وفي يده شعرة من شعراتها وعلى أثوابه قطرات من دموعها ذهب الأولاد الخمسة وها هي عظامهم يلوح بها القدر ولحمهم يفور به الزيت تنظر المسكينة إلى هذه العظام إنها عظام أولادها الذين طالما ملأ عليها البيت ضحكا وسرورا إنهم فلدا تبدها وعصارة قلبها الذين لما طارقوها كأن قلبها قد أخرج من صدرها طالما ركضوا إليها وارتموا بين يديها طالما ضمتهم إلى صدرها وألبستهم ديابهم بيدها ومسحت جموعهم بأصابعها ثم هاهم اليوم ينتزعون من بين يديها ويقتلون أمام ناظريها كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين العذاب بكلمة كفر تسمعها لفرعون لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى ثم لما لم يبقى الله أقبل عليها الجنود ثم دفعوها إلى القدر فلما حملوها ليقرفوها في الزيت نظرت إلى عظام أولادها وتذكرت اجتماعها معهم في الحياة فالتفتت إلى فرعون وقالت لي إليك حاجة فصاحبها وقال ما حاجتك فقالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتجفنها في قبر واحد ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر مع أولادها واحترت جسدها وطفت عظامها فلله ذرها ما أعظم سباتها وأكثر توابها ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيمها أحدث به أصحابه فقال لهم فيما رواه البيهقي لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة فقيل لي هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها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 هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها وجاورت ربها ويرجى أن تكون اليوم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يرجى أنها اليوم أحسن منها في الدنيا حالا وأكثر نعيما وجمالا وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن مرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها على رأتها خير من الدنيا وما فيها أما أهل النار الذين تركوا لذة لوجه الله ولا هجروا شهوة خوفا من الله فإنه يقال لهم وهم في النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون هذه ثبتت على دينها برغم الفترة العظيمة التي أحاطت بها فعجبا والله لفتيات لا تستطيع إحداهن الثبات على تعاليم الدين وأعظمها إقامة الصلاة قصص وأرباء من حياة الثلاث الثلاث كان رجل يقال له جليدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت في وجهه تماما وكان فقيرا يكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا جليدي ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال يا رسول الله. ومن يزوجني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنا أزودك يا جليبيب. فالتبت جليبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا تجدني كافدًا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست بكافد ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص حتى يزوج جليبيب. فجاء في يوم من الأيام رجل من الأنصار قد توفي زوج ابنته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه يعرض ابنته ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم نعم أتزوجها ولكن لا أتزوجها أنا قال سليما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أزوجها جليفيذا فقال ذاك الرجل يا رسول الله تدوجها لجليبيب يا رسول الله انتظر حتى استأمر أمها ثم مضى إلى أمها وقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتتي قالت نعم ونعمين برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إنه ليس يريدها لنفسه قالت لمن قال يريدها لجليبيب قالت لجليبيب قال نعم قالت حلقة جليبيب لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا وقد منعناها فلانا وفلانا فاغتم أبوها لذلك ثم قام ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم فطاحت الفتاة من خدرها تلك الفتاة المؤمنة صاحت وقالت لأبويها من خطبني إليكما قال خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أفسك رجاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ادفعالي إلى رسول الله فإنه لن يضيعني قال أبوها نعم ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله شأنك بها فدع النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا ثم زوجه إياها ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كثيه الشريفتين وقال اللهم صب عليهما الخير طبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا ثم لم يمضي على زواجهما أيام حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غدوة وخرج معه جليبيب فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأ يتفقد بعضهم بعضا فشألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم يا رسول الله نفقد فلانا وفلانا كل واحد منهم إنما فقد تاجرا من التجار أو عظيما من العظماء أو فقد ابن عمه أو أقاه قال صلى الله عليه وسلم نعم ومن تفقدون قالوا ونفقد فلانا وفلانا قال ومن تفقدون قالوا ونفقد فلانا وفلانا قال ومن تفقدون قالوا هؤلاء الذين فقدناهم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ولكنني أفقد جليبيبا فقوموا نلتمث خبره ثم قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى فلم يجدوه ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم غلبته الجراح ضمار توقف النبي صلى الله عليه وسلم على جسده المقطع ثم قال قتلتهم ثم قتلوه، قتلتهم ثم قتلوت أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك ثم تربع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجانب هذا الجسد ثم حمل رأس جليبيب ووضعه على شاعده صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يحفروا له القبر. قال أنت فمكتنا والله نحفر القبر وجليبيب ما له قرات غير شاعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت فعدنا إلى المدينة ثم كادت تنتهي عدتها حتى تسابق إليها الرجال يحطبونها إنما كان قول المؤمنين إذا جعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأقعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فأولئك هم الفائدون وصص من حياة السلامة ذكر بعض المؤرفين أن العدو أغار على ثغر من ثغور الإسلام فقام عبد الواحد ابن زيد وكان خطيب البصرة وواعظها فحث الناس على البدر والجهاد ووصف لهم ما في الجنة من نعيم ثم وصف الحور العين وقال غادة ذات دلال ومرح يجد الوافق فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت عنها مطرح أترى قاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح لا فما يخطب مثلي من إنما يخطب مثلي من ألح اشتاق الناس إلى الجنة وارتفع بكاء بعضهم ورخصت عليهم أنفسهم في سبيل الله فوسبت عجوز من بين النساء هي أم إبراهيم البصرية وتبت ثم يا أبا عبيد أسألك ابن إبراهيم الذي يخطبه رأساء أهل البصرة إلى بناتهم وأنا أبخل به عليهم قال نعم قالت والله قد أعجبني حزن هذه الجارية وقد رضيتها عروسا لابن إبراهيم فكرر ما ذكرت من أوصاف لعل نفسه تشتاق فقال أبو عبيد إذا ما بدت والبدر ليلة تمه رأيت لها فضل مبينا على البدر وتبسم عن تغر نقي كأنه من اللؤلؤ المكنون في صدف البحر فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأظهرت الأحجار من غير ما قطر ولو شئت عقد الخطر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق قدر ولو تفلت في البحر حلو لعادها لطاب لأهل البر صرب من البحر أبالله إلا أن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 ثم انصرفت واشترت بولدها صرفا حسنا وسلاحا جيدا ثم أخذت تعد الأيام لمطارقته وهي توجع في كل نظرة تنظرها وكلمة تسمعها والمجاهدون يعدون العدة للخروج فلما حان وقت النفير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 بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم نظرت إليه لما أرادت فراقه ودفعت إليه كفنا وطيبا يطيب به الموتى ثم قالت له وكأنه قلبها يخرج من قدرها قالت يا بني إذا أردت لقاء العدو فلبس هذا الكفن وتطير بهذا الطير وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله ثم ضمته إلى قدرها وكتمت من عبرتها وأخذت تشمه وتوجعه وتقبله ثم قالت اذهب يا بني فلا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه يوم القيامة فمضى إبراهيم والعدوز تتبعه بصرها، حتى غاب مع الجيش فلما بلغوا بلاد العدو وبرز الناس للقتال أسرع إبراهيم إلى المقدمة فابتدأ القتال ورمية النبال وتنافس الأبطال أما إبراهيم فقد جال بين العدو وصال وقاتل قتال الأبطال حتى قتل أكثر من ثلاثين من جيش العدو فلما رأى العدو ذلك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 فلما رأت أبا عبيد قالت له يا أبا عبيد هل قبل الله هديتي فأوهنا أم رجت علي فوعزا فقال لها بل والله قد قبل الله تعالى هديتك وأرجو أن يكون ابنك الآن مع الشهداء يرزق فطاحت قائلة الحمد لله الذي لم يخير فيه ظني وتقبل نتكي مني ثم انطرقت إلى بيتها وحدها بعدما طارقت ولدها يشتد شوقها فتأتي إلى فرشه فتشمها وإلى ثيابه فتقبلها حتى نامت فلما كان الغد جاءت أم إبراهيم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 الابشري قد قبل المهر وزفة العروف نعم هؤلاء اطوام ايقنوا انه لا مهرب من نزول الموت فسعوا اليه قبل أن يسعى إليهم أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم وبدلوا مهجهم رقيصة في سبيل الله فما هو الجزاء ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَدْ وَعَدَ وَأَنَّ لا لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ نعم والله إن ذلك لهو له الفوز الكبير إذا أوقفهم ربهم بين يديه ترحوا بما ماتوا عليه فيبيضوا وجوههم ويرفع درجاتهم بل كان الصالحون يفتنون في دينهم ويهددون بالموت فلا يلتفتون إليه نفوسهم صامدة على غاية واحدة هي الموت على ما يرضي الله فهم كما قال الله لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق سقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لما ربط الكفار حبيب ابن عدين رضي الله تعالى عنه على جذع نخلة ليقتلوه لم يزع ولم يجزع بل اخذ ينظروا اليهم ويقول لقد جمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي الى الله اشتوا غربتي ثم كربتي وما ارخذ الاعزاء لي عند مصرعي ولست ابالي حين اقتل مسلمة على اي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله أي يبارك على أو صالح ممزعج. ونما دخل سعد بن أبي وقاص على ملك الفرس. صرخت وجهه وقال: دئسوا بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. بل في معركة العهد يصر القتل بالمسلمين وتتسابق السهام من الكفار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو طلحة رضي الله تعالى عنه يرفع صدره ويقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نحري دون نحرك لتقع السهام في صدر دون صدرك يا رسول الله نعم نحري دون نحرك يا رسول الله ما دام ان الموت في رضا الرحمن فمرحبا بالموت ذكر ابن كثير وغيره ان عمر بن الخطاب بعث جيشا لحرب الروم وكان من ضمن هذا الجيش شاب من الصحابة هو عبد الله ابن حدافة رضي الله تعالى عنه طال القتال بين المسلمين والروم وعجب قيصر ملك الروم من كباك المسلمين وجرأتهم على الموت فامر ان يحضر بين يديه اسير من المسلمين فجاءوا بعبد الله بن حذافة يجرون الأغلال في يديه والقيود في قدميه فلما أوقفوه أمام الملك تحدث قيصر معه فأعجب بذكائه وفقنته فقال له تنصر وأطلقك من الأثر فقال عبد الله لا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 وأمر الرماة أن يرموا استهام حوله ولا يصيبوه وهو في أثناء ذلك يعرض عليه النصرانية وهو يأبى وينتظر الموت فلما رأى قيصر إصراره أمر أن يمضو به إلى الحب ففتك وثاقه ومضوا به إلى الحب وأمر أن يمنعوا عنه الطعام والشراب فمنعوهما حتى إذا كاد أن يهلك من الضمأ والجوع أحضروا له خمرا ولحمة مزير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 فأمر له بطعام حسن ثم أمر أن تدخل عليه رأة حسنى تتعرض له بالفاحشة فأدخلت عليه أجمل النساء وجعلت تتعرض له وتتزين، وهو معرض عنها وهي تتمايل أمامه وتتغنج ولا يلسفت إليها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 ثم أوقف عبد الله بن حذافة أمامها وأحضروا أحد الأسر المسلمين موثقا بالقيود حتى ألقوه في هذا الزيت وغاب جسده في الزيت ومات وطفت عظامه تتقلب فوق الزيت وعبد الله ينظر إلى العظام سلتفت قيصر إلى عبد الله وعرض عليه النصرانية فأبى تشتد غضب قيصر وأمر به أن يطرح في القدر فلما جروه إلى القدر وشعر بحرارة النار بكى ودمعت عيناه ففرح قيصر وقال ستنصر وأعطيك وأمنحك قال لا قال إذن ما الذي أبكاك فقال عبد الله أبكي والله لأنه ليس لي إلا نفس واحدة تلقى في هذه القدر ستموت ولقد والله وددت أن لي بعدد شعر رأسي نفوس كلها تموت في سبيل الله مثل هذه الموتة فقال له قيصر قبل الرأسي وأخلي عنك فقال عبد الله وعن جميع أسار المسلمين عندك قال نعم فقبل رأسه ثم أطلقه مع الأسرا عجبا لله در هذا الصحابي أين نحن اليوم من مثل هذا الثبات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن من المسلمين اليوم من يتنازل عن دينه لأجل دراهم معدودات أو لأجل تسبع الشهوات أو الولوغ في الملفزات ثم يختم له بالسوء والعياذ بالله ذكر ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى أنه كان ببغداد رجل يطلق بصره في المحرمات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 ستلقى خيرا منها منها إن شاء الله في الآخرة فقال لا أريد إلا قلت لهم لا سبيل لك إلى ذلك أنت مسلم وهي نصرانية فشهق بأعلى صوته وقال هي نفرانية وأنا مسلم فلا نجتمع يوم القيامة كلا فإني أرجع عن دين محمد وأؤمن بعيسى والصليب الأعظم فصحت به وقلت له استق الله ولا تكفر ما عند الله خير وأبقى سبكى وأخذ يشهد حتى معه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ختر الدنيا والآخرة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 في في السلام. في السلام. ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه ان رجلا فقيرا كان مقيما بدمشق وكان له بغل يكار عليه يعني يؤجره للناس ويركبهم عليه بالاجرة ثم ينقلهم من مكان الى مكان ففي يوم من الايام جاء اليه رجل وقال له اريدك ان توصلني الى الزبدالي وهو مكان قريب من مدينة دمشق قال له نعم اركب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 قال فإذا بطريق وعر وإذا بطريق موحش فلم نزل نمشي في هذا الطريق الموحش حتى انتهينا إلى مكان وعر جدا ثم انتهينا إلى واد سحيظ فيه قتلى كثيرون قال فلما رأيت هؤلاء القتلى فزعت فزعا شديدا ونظرت إلى هذا الراكب فقال لي أمسك رأس البغل لأنزل قالت فأمسكت رأس البغل ثم نزل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 قال لي لك ذلك قال فكبرت لأصلي الركعتين فوالله ما عقلت من صلاة شيئا وانسيت القرآن كله ولم أذكر من القرآن شيئا وذاك الرجل ينخزني بسكينه ويقول عجل أفرغ عجل أفرغ قال فبينما أنا على ذلك أحاول أنا تذكر شيئا من القرآن إذ أجر الله عز وجل على لساني قوله تعالى أمن يديب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قال فقرأتها مرة ومرتين وثلاث وأربع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 طليلا ما تذكرون ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه أصل قصته في الصحيحين وثوث له الشيطان يوما فخلى بجارية لرجل من الأنصار عن أعين الناس وكان الشيطان ثالثهما فلم يزل يزين كل منهما لصاحبه حتى زنيا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 فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من شقه الآخر وقال يا رسول الله زنيت فطهرني فقال صلى الله عليه وسلم له ويحك ارجع فالتغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد فلم يطل صبرا فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وصاح وقال يا رسول الله زنيت فطهرني فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فالتغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم لم يطق فبرى وعاد في الثانية والثالثة والرابعة يا رسول الله زنيت فطهرني فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقرسول الله زنيت فطهرني فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويلك وما يدريك مزنا ما يدريك مزنا ثم امر به فطرد وأخرج فعاد بعدها ترابعة وخامسة وثالثة فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم ارتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ثم سألهم أبيه جنون قالوا يا رسول الله ما علمنا به بأسا فقال صلى الله عليه وسلم أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه وشمه فلم يجد منه ريح الخمر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى معه لما علم بانه في عقله وليس مجنونا والنبي صلى الله عليه وسلم الى معه لما علم بانه في عقله وليس مجنونا ولا في سكر التفت اليه ثم سأله هل تدري ما الزنا قال نعم اتيت من امرأة حرامة مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فقال صلى الله عليه وسلم وما تريد من هذا القول قال يا رسول الله أريد أن تطهرني فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تنعم ثم أمر به فرجم حتى مات رضي الله عنه فلما طلوا عليه ودفنوا مر النبي صلى الله عليه وسلم على موضع مع بعض أصحابه فلما مروا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 ثم ساروا ساعة فمروا بجيفة حمار قد أحرقته الشمس حتى انتفخ وارتفعت رجلاه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم أين فلان وفلان قالا نحن ذا يا رسول الله فقال لهما انجلا فكل من جيفة هذا الحمار فقال يا رسول الله غفر الله لك نأكل من هذه الجيفة من يأكل من هذه الجيفة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 نعم وقع في الزنام وهتك السفر الذي بينه وبين ربه فلما فرغ من معصيته ذهبت اللذات وبقيت الحسرات تسمى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الزل والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار فلما احرقت قلبه الحسرات والويلات اتاق الى لقاء ربه وإلى مغفرة الله جل وعلا فتاب ثوبة لو قسمت على امة نوسعتهم صبروا قليلا فاستراحوا دائما إذا هدى عجلني فإنني مقر بالذي قد جاء مني وما لي حذة إلا رجائي وعفوك إن عصو وعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم زلت لي في الضرايا وأنت علي جو صب ومني يظن الناس بي خيرا وإني وإني لشر الناس إن لم تعط عني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد جاء مني وما لي حداث إلا وجائي وعفوك إن عفوث وعفوك إن عفوث وحسي ظني فكم من ذلة ليسي الضراء وأنت عليهم فضل ومن يضم الناس بي طيطاً وذني وإني لشر الناس إذا امتعطاني يا إلى عمر رضي الله سعال عنه يشكو إليه عقوق ولده فقال عمر ما يفعل ولد معك قال يا أمير المؤمنين يطرخ بي إذا رآني وقد يطاء علي بقدمه أحياناً أو قد يضربني أو قد يفعل ويفعل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 إني لا أعلم أن للأبي حق على ولده. قال نعم. قال أك ليس للولد حق على أبيه؟ قال بلا. قال فما حق الولد على أبيه؟ قال عمر ثلاث حق الولد على أبيه ثلاث قال ما هي؟ قال أن يحسن اختيار أمه. ما يأخذ من يعني ممن عرفت بالفسق أو الفجور أو تكون يعني عليها مخالفات شرعية ونحو ذلك فإن الولد سيكون ولدها وينسب إلى أخواله.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 فهي أمة سوداء تاقطة قد اشترا اشتراها بدرهمين فوقع عليها ليلة فحملت به لي. وقد سماني جعلا يقول, يقول ونث من هذه الأمة وهما ودهمها حملت ويوم أنها جابت ورطبت تتماه جعلا حتى ما من حسن عبد الله ولا عبد الرحمن ولا محمد أو عبد العزيز قال تتماهني جعلا ووالله ما حصبني من القرآن آية فقال عمر للأب اذهب ولا أراج فوالله لقد سبقت ولدك إلى العقوق يقول الخطأ الأول أصلا ما هو هذا الولد الذي نحن نلومه الآن إن الخطأ الأول أصلا من كأن لأنك لم تشتن معاملة ولدك منذ أن كان صغيرا ولم تفكر فيما يقع لولدك بعد ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد روى بسر بن جحاش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفق في يده يوما جالس مع أحفاده صلى الله عليه وسلم فبصق في يده. قال ثم حرك بصاقه بطرة أصبعه وقال يقول الله تعالى يبن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. يبن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويت ونفخت فيك الروح جمعته ومنعت جمعته ومنعت حتى إذا بلغت الروح الفلكون قلت أتصدق وأن أوان الصدقة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتابه مستحجار السعادة تكلم عن أصل خلقة الإنسان وحقارة هذه الخلقة من شئها وكيف أنهما مع حقارة هذه الخلقة وأن الإنسان إنما كلق مما إن يقول وكيف أن بعض الناس يتكبر على طاعة الله عز وجل وتأمل يا إخواني وارعوني أسماعكم لعل هذا الكلام أن يحرك قلوبنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين مستقدر لو مرت بها ساعة من الزمان لتسدت وأنتنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب إن من منقادة لقدرته ثم جعل لها قرارا مكينا لا يصل إليها الهواء فيسدها ولا البرد فيجمدها ولا الحر فيتسلط عليها قال ثم حفظها ثم انقلبت بعد ذلك من نصفة بيضاء إلى علقة حمراء ثم جعلها مضغط لحم ثم جعلها عظاما مجردة ثم جعلها عظاما مجردة لا كفوة عليها ثم جعلها بعد ذلك مستوية خلقة كاملة قال ولو اجتمع كل خلق كلهم على أن يخلقوا لها عينا أو ضفرا أو ضفرا أو عصبا أو جلدا أو شعرة لم استطاعوا ذلك قال ثم تأمل في قدرة الله عز وجل البارعة في تركيب العظام وانظر بسن شكل العينين قالت ثم حكمة الرب تعالى أن جعل ما الأذن مرا في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان يعني هذه الحشرات فلا تقطعه داخلة إليه بل لو دخلت لاعملت الحيلة لتخرج منه. قال وجعل ماء العينين حشرات فلا تقطعه داخلة إليه بل لو دخلت لاعملت الحيلة لتخرج منه. قال وجعل ماء العينين مالحا ليحفظها فإنها شحمة قابلة للفساد وجعل ماء الفم عذبا ليدرك طعم الأشياء. ثم قال رحمه الله وتأمل خلق الله عز وجل اليدين هما آلة العبد وسلاحه. فطولهما ليصلان لبدنه كله ثم جعل الكف عريضا ليقبض ويبسخ ثم قسم الأصابع أحسن تقسيم، فجعل أربعة منها في جهة وواحدا في جهة فجاءت على أحسن تقويم ولو اجتمع الخلق كلهم ليستنبطوا وضعا آخر للخمسة أصابع لما استطاعوا أن يأتوا بوضع أحسن من هذا الوضع لو كل الإنسان هذه الأصابع الخمسة نريد أن تقسمها تقسيم جديد حتى ممكن أن يقبض بها الإنسان وتخدمها أكثر لن يجد إسمة وخلقا أحسن من ذلك يقول فلن يجد إلى ذلك تبيلا فسبحان الله لو شاء لجعلها طبقا واحدا لا تنتني فلا يتمكن الإنسان عندها من القبض ولا من الكتابة ولو شاء لجعلها مقبوضة فلا يتمكن الإنسان من حمل الأشياء فسبحان من لا يقدر القدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش رب موحد ثم قال رحمه الله وتكلم يا أشواني عن عظمة الله عز وجل في خلق الأباطر يقول وركب الأظافر على رؤوس هذه الأصابع زينة وعمادة ووقاية وليحف, وليحف الإنسان بها بدنه فالضفر الذي هو أحقر الأشياء لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه ثم قال وهد الله تعالى اليد إلى موضع الحك فتجد أن اليد تمتد إلى موضع الحك ولو في النوم من غير حاجة إلى سؤال أحد ولا إلى قلص ألا تجد الإنسان نائم فإذا أراد أن يخذت قدمة او صفدة أو ساقة أو نحو ذلك ما يحتاج إلى أن يستيقظ من النوم وينظر إلى موضع الحك أو يرى مثلا علامة معينة أو نور معين يظهر لا فلذ أن هذه الأصبع بإذن الله عز وجل تهتدي مباشرة إلى الموضع الذي ينبغي أن يحك وأحيانا يكون موضع صغير ما يتجاوز حجم الضفر ومع ذلك يهتدي إليه الإنسان ثم يحكوه يقول فسبحان من لا يكثر الخلق قدره ومن هو فوق العرش رب موحد ثم تكلم رحمه الله تعالى عن عظمة الله عز وجل في خلق العظام وكيف أنه جل جلاله جعلها متمافكة بالأوتار ثم قال كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم ثم قال كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم بقطرة من ماء مهين فويل للمكذبين